لو نسيتي ما نسيتك جرحك اللي بالضلوع ترى جرح التلاقي القصيد. لو نسيت ما نسيتك جرحك جرح التلاقي وكمل جروح القصيد ما تخاف الله عيونك في جنوني في اشتياقي ما تخاف الله عيونك ما تخاف الله عيونك في جنوني في اشتياكي كان في قلبك حمية وكان في عروقك بواكي هات لي من بعض شوقك هات لي هات لي من بعض شوقك تحية الروح العليلة ما بيدي أي حيلة كنت نجم وأفل كنت نجم وأفل تحت في صحرة الزلل كنت صفحة من عذابي وكان جرحي في شبابي. كان جرحي في شبابي يكتب حلف الخجل. لاتلمين المعاني بنت خروف الثواء. لاتلمين المعاني بنت خروف الثواء. في جدار سافر آخر تروحه. ماتت الفرحة بيدنا. ماتت الفرحة بيدينا وش جنينا وش غدينا ماتت الفرحه بيدينا وش جنينه وش غدينا شوف قلب اللي تولع شوف قلب اللي تولع مطلوع النجم رازح فوق هم الليل ساكن شوف قلب اللي تولع مطلوع النجم رازح فوق هم الليل ساكن والولع والولع خلى المعاني حلم ضايع ونور والولع خلنا معاني المضايع ولون داك اختر الصبح وطريقة اختر الصبح وطريقة وانتسب للي يسير, وأنت يسير, وأنت يسير لا يجي بالقلب حيرة اختر الصبح وطريقة وانتسب للي يسير لا يجي بالقلب حيرة كل ما قلنا نسينا جدد جروحي خيرك